قال يا قوم إ ن ي لكم نذير مبين أ ن ي ع ب د و ا الله واتقوه ويطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إ ل ى أ ج ل م س م ى إن أجل الله إذا جاء لا يؤثر له كنتم أجل جاء الله لا له تعلمون يؤثر قال رب اني دعوت قومي ليلا ونهارا الم يزدهم دعاء إ ن ي كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أ ص ا ب ع ه م في اذانهم واستغشوا ثيابهم و أ ص ر و ا واستكبروا استكبارا ثم إ ن ي دعوتهم جهارا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 اتبعوا من لم يزده ماله وولده إ ل ا خسارا ومكروا مكرا كبارا